لك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا اننا لنراها في ضلال مبيد